ان حماة الدار يا حاكم الدار والله ما نرمي ونطعن وطننا يدارنا حنا لك دروع واسوار العز فينا والوفا صار منا ان حماة الدار يا حاكم الدار والله ما نرمي ونطعن وطننا يا دارنا حنا لك دروع واسوار العز فينا والوفا صار منا يا بو فهد عامر تفداك الاعمار دم الكويت للرياض تفنى حنا من اقصانا نجي صغار وكبار مع السعودية على العهد حنا هذي وصايا سيدي شيخنا البار الشيخ ابو ناصر زبونا المجنة قال الله الله يا عيالي مع الجار المملكة هذي من اللي تمنى أنّا حماد الدار يا حاكم الدار والله ما نري ونطعم. دروع واسوار العز فينا والوفا صار منا أنتم تراكم خط أحمر بلقطار ردوا الكلام وصادق الفعل عنا أننا حماد الدار يا حاكم الدار والله ما نرمي ونقع وطنا يا دارنا حمال Dروع وسوا صار